روح يا طير الوفا ارض السلامه جبنا ماي عيوننا لليل منامه روح يا طير الوفا ارض فيها للبحر نجينا فيها للبحر نجينا نروح يا, طي يا, طي يا طير نروح يا, يا طير الوفا الارض السلامه جبنا ماي عيوننا يا طير الوفا الارض السلامه السلام جبنا ماي عيوننا ركب العزه وبحر بشا وخذ قلب العاشقين الاحلى معشوق روح يا مركب العزه وبحر بشا وخذ قلب العاشقين الاحلى معشوق تذوي وياك العيون الماتنه حتى لا تصل على جناح الحمام هم نصار بينف به البحرين جينا فيها للبحرين جينا روح يا طير يا طير الوفا رد السلامه جبنا ماي عيوننا ل اهل روح يا طير الوفا رد السلامه جبنا ماي عيوننا ل اهل به للبحر نجينا به للبحر نجينا روح يا طير شايل النجوم بنرحق قلوب الزغار وزيح الهموم روح لاحبابك ونسك شايل النجوم بنرحق قلوب الزغار وزيح الهموم تتد وياك المدامع والحنين وخذ تربه وعلق من قبر الحسن بصيح من تمشي السفين بها للبحرين جيل بهل البحرين جينا روح يا, روح يا طير الوفا الارض السلامه روح يا طيب. جبنا ماي عيوننا ل اهل روح أوه. يا طير الوفا الارض السلامه أوه. جبنا ماي عيوننا ل اهل المنامه بهاي القلوب حنين بها للبحره جينا له للبحر جينا نروح يا, يا طير ونروح يا طير الوفا نرض السلامه جبنا ماي عيوننا ل اهل المنامه روح يا طير الوفا نرض السلامه جبنا ماي عيوننا ل اهل المنامه <تصفيق> وشاهد الحال تلقى صات الدمع الثوره بخد الاطفال روح لورود المنام وشاهد الحال تلقى صات الدمع الثوره بخد الاطفال تلقى ام ودعت احلى الشباب فرك السلوه عمره بيا علا جبنا دمعات الحنين فيها للبحر نجينا في هلي البحر نجيني روح يا طير يا, يا طير الوفا برض السلامه جبنا ماي عيوننا يا طير الوفا برض السلامه جبنا ماي عيوننا له للمنامه بهاي القلوب وحنين فيها اخذ الارواح ذنع العشاق المنايا ودمهم اسلام روح لديار اللي احبه واخذ الارواح ذنع العشاق المنايا ودمهم اسلام لرت العباس عدهم انتش كم ضحى القطعه ومنيت تشوفو واحنا للعزه مشينا بها للبحرين جينا به للبحرين جين روح يا طير روح يا طير روح يا طير, طير الوفا ارض السلامه جبنا ماي عيوننا لهل المنامه روح يا طير الوفا ارض السلامه السلام جبنا ماي عيوننا لهل المنامه بهاي القلوب حتني بها للبحر نجيني بها للبحر نجيني